يقول الحافظ الامام العراقي رحمه الله تعالى في باب روايه الابناء عن الاباء قالوا من اهمه اذا ما ابهم الاب او جد وذاك قسن اسنين عن ابي فقط لا هو ابي العشرى اسمي عن ابي فقط دعوا ابي العشرى عن ابيه عن النبي اسمهما على الشهير تعلمي هشامه بن مالك ابن قحطمي وشاني ان يزيد فيه بعده قد اهله امرن ادن او جده ولا شرح تجيب امر الحملى لهو على الجبل الكبير الاعلى لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض مساله روايه الابناء عن الاباء وهذه المساله تعتبر في علوم الحديث من زياده التوثيق في الروايه لان الحديث اذا تسلسل بروايه الابناء عن الاباء عن الاجداد دل ذلك على المزيد عناية في ذرية من يروي هذا الحديث. وكنا قد انتهينا فيما مضى إلى الكلام على هذا الموضوع حيث بدأ المصنف الكلام على قوله وصنف في ما أن فحنفه فيما عن ابن عن ابن اخذ ابو الكعب اشع عن الفضيل كذا واصل عن بكر بنه الثي والثيني عن ابنهم عتمر في قوم اما ابو بكر علي الحمراء عائشة في حبة السوداء فانه لابن ابي عتيق وغلط الوافح بالتصديق هذا فيما يتعلق في رواية الآباء عن الأبناء. ثم انتقل إلى الكلام على رواية الأبناء عن الآباء. وقال إن هذا النوع من الرواية على قسمين. القسم الأول أن يروي الابن عن الأب فقط. والقسم الثاني أن يروي الابن عن أبيه عن جده. وضرب مثلا هنا بروايتين الاولى روايه بهج بن حكيم عن ابيه حكيم عن جده معاويه بن ابن حيده القشيري فان معاويه بن حيده صحابي روى عنه ابنه وهو حكيم وروى عن حكيم لابنه وهو بهش والرواية الثانية المشهورة عن عن أهل العلم من رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد وهي رواية عمرو بن شعاع بن عن أبيه عن جدي والمراد بالجدي هنا الجد الأكبر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فإن حفيده شعيب روي عنه وان عمرو ابن شعيب روي عن شعيب وهذه السلسله من الاسناد تروى بها صهيبه مشهوره قال عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله تعالى عنهما قد كتبها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأرفت هذه الصعيمة بصفعة عمر بن شعيب وهي التي كان يسميها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بالصفعة الصادقة ويقول إنه كتبها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس بينه وبينه فيها أهل وأن هذه الصعيمة لقبارها نحو ألف حديث وإن أهل العلم له المواقف من هذه الصعيبه لخص المصنف او الشارح لخص مواقف اهل العلم من هذه الصعيبه على ادلاله مواقف الموقف الاول وهو قبولها والاحتجاج بها شريطه ان يصح السند مما رواها الى عمرو وينصح الشرب الى عمل قبلت الصحيفه والرا والقول الثاني انه لا يسجلها لانها عباره عن صعيبه لم يثبت فيها السماع وهذا القول مرجوح مردود لانه قد اثبت اصحاب القول الاول ان شعيبا عبيد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قد كمل هذه الصعيبه من جده عبد الله وان ابنه عمرا قد كمل هذه الصعيبه من ابيه شعيب فتوافر فيها شروط السلام ولذلك اصلا اصبحت صالحه للاحتجاج والقول الثالث قالوا ثبت على الرواة عن عمرو بن شعيب كما تصحح السند الى عمرو قبله والا رد بل محمد جاء ان تكلم عن النوعين نوع النوع الاول وهو نوع روايه الاباء عن الابناء انتقل إلى بيان النوع الثاني وهو رواية الأبناء عن الآباء وقال إن رواية الأبناء عن الآباء أيضا على قسمين إشمل يتضهر على رواية الإبن عن الأب وضرب مثل لذلك برواية أبي العشرا عن أبيه والقسم الثاني وهو روايته الأبناء, عن الابناء على ال ويجدون على الآباء بأن يصل السند إلى الجد وفي هذا النوع من الروايه هناك روايات مشهقبه كانت بين الصحابه رضوان الله عليهم وابنائهم واحفادهم وهذه هي التي يعلى بها اهل العلم و تم له فيها وبينوا انواع هذه الروايات والنوع الثاني من هذه الروايات وهو ما رواه المتاخرون لان يروي ابن عن ابيه عن جده وقد يزيد الى اكثر من 7 او 8 ا اوا اجداد يتسلسلون في الروايه وهذا النوع وينوجد فهو يدل على مزيد عناو واهتمام من هذه الأسر التي تروي هذا الحديث، لكن لا ترتب عليه شيئ على التصييح والطبعيف، لأنه قد مر بنا أن العلماء إنما يرى ان اثر التصيغ والتضعيد في القرون الثلاثه الاول وما بعد القرون الثلاثه الاول فالمحافظه فيه على سلسله الاسماء انما هو من اجل التبرك وانما هو من اجل المحافظه على هذه السنه التي تميزت بها امه محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ولهذا يقول والثاني ان يزيد فيه بعده كبهذ لو عمرو ابا او جده ولاكثر يحتجو يعني واكثر اهل العلم يحتجو بروايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده حملا له على الجد الاكبر وهو عبد الله بن عمرو بن العاص لأن بعض أهل العلم استشهد هذه الرواية فقالوا قلنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فالبمير في أبيه يعود على والد شعيب والبمير في جده يعود على جد عمرو وعند عين تنتهي أو ينتهي السند إلى محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ومحمد التابعي لانه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويشاع عن هذا الشاب ان تكون الروايات مرسله لان التابعي اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت روايته مرسله واذا قلنا الضمير في عن جده يعود الى عبد الله بن عمرو بن العاص فعندئذين يكون الشرب منقطعا قالوا وشبب الحكم بانقطاعه ان شعوبا لم يدرك عبد الله بن عمرو بن العاص لكن المحدثين حدثوا خلاف ذلك واكدوا ان شعيبا لقي عبد الله بن عمرو بل انه تربى في حجر عبد الله بن عمرو وشارع له هذا هذه الصعيبه فشمل به هذا المصطفى ولا غبار عليه يقول رحمه الله اول قسم الثاني من روايه الابناء عن الاباء الذي زيد فيه بعد ذكر الابى هذا الاخر فيكون جد للاول او يزيد جد للابي في نظام زياده الاب روايه بهج بن جبله حكيم عن ابيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حشيم هو ابن معاويه ابن حيدره القشيري والصحابي هو معاويه وهو جد بهجه فاتون الشنادو متفقا وميزان رواه الجدي على روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي وشعيب هو ابن محمد ابن عبد الله بن عبد العاص رضي الله تعالى عنهما صحابيه هو عبد الله بن عامر وهو جد شعيب وبهذا تكون الروايه ثاني مسندتين قالوا في البيت المذكور لف ونشر وتقديم وتأخير اي بيت هذا الذي فيه النشو واللف والنشر اوه كبهجل او عمرو بن عدم وجد والاصل كبهذل ابل كبهذل جد يعني عن ابيه عن جده وكعمر ابل عمر ابل ويا جد بهذل لان رواه بحث ابن حكيم عن ابيه اللي هو حكيم عن جده معاويه واما عمرو فروايه عمرو عن ابيه اللي هو شعيب وروايه شعيب التي عن جدي وكان السياب يكتب ان يقول ببهج ابا ببهج جدا ولمن اذن فلما لم يرتب اشياء حسب الترتيب المطلوب سما علماء البلاغه هذا النوع من الاسلوب باسلوب اللف والنشر المشوش غير المرتب والوالواللف والنشر من أشاليب البلاغة ومعناه أن يذكر أمريني مجملين ثم يفصلهما على الترتيب كما جاء بذلًا في قوله سبحانه وتعالى فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال والسابقون السابقون ذكر غزالهت الواء من الناس مقدش يا يثبت امنه عند التفصيل ان يبدا باصحاب اليمين ثم باصحاب الشمال ثم بالسابقين لكن التفصيل جاء فيما بعد اولئك هم المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين وهذا بيان اللي الشابقين الشابقين ثم قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في شدر مخضوض وطنح منضوض وظل ممدود وماء مشكوب الى ان فرغ من بيان احوالهم ثم قال واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في شموم وحليم يذكر اصحاب اليمين ثم يذكر اصحاب الشمال من اول على سبيل الاجمال ثم على سبيل التفصيل هذا يسمونه باللف والنشر فان ذكر مرتبا وصفا الذكر الاول يقال لف ونشر مركب وان قدم واخر يقال لفظ لف ونشر غير مركب وبعضهم يسميه لفظا ونشرا مشوشا ويضربون المثل على ذلك بقوله تعالى فلله الشقي وشعيد فاما الذين فهو يدعو ثم قال واما الذين شقوا فبدأ بذكر تقسيم الناس الى قسمين شقي وسعيد بدأ بذكر اهل السعاده ثم اتبعهم بذكر اهل الشقاوة فالتقسيم الذي جاء فيهم لم ياتي مرتبا وفق الذكر الاول فهذا الذي يسمونه لف ولشر غير مركب هنا يقول ان المؤلف لما قال ان بعضهم يزيد فبهذ زاد جده وعمرا زاد ابيه ولما لم يذكر ذلك مركبا اشار الى ان فيه لفن ونشر مشوش قال حاله البيت المذكوري لفن ونشر وتقديم وتاخير تقديره والساري ان يزيد بعد ابي ابن كبهذل حسين او جدا كعمرو بن شعيب قالوا ان امر بن شعيب عن ابيه عن جده نسخه كبيره وهي التي كانت معروفه باسم السابقه وقد اختلف في الاحتجاج بها على اقوال يعني في نسخه عمرو بن شعيب احدها انها حجه مطلقا اذا صح السند اليه يعني الى عمرو قال البخاري رايت احمد بن حنبل وعلي بن المديني واحياء بن راهويا وابا عبيد يعني صاحب كتاب الاموال وعامه اصحابنا يريد بقوله اصحابنا يعني اصحاب الحديث وعامه اصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي ما تركه احد من المسلمين قال البخاري يعني بعد أن ذكر هؤلاء يقول فمن الناس بعدهم يعني إذا كان هذا أحمد بن حمبل وعلي بن المديني وإشهاق بن راهوية وأبو عبيط وأهل الحديث يحتدون بهذه الصعيبة أبا هل يمكننا أن نذكر الخلاف وأن نشير إلى ما داعي لذكر الخلاف؟ لان هؤلاء هم اهل الاختصاص وهؤلاء هم اهل الحديث ولا يضر خلاف غيرهم لهم قال ثمن النسوب بعده وهو في روايه الصويدي وقال مره استمع علي يعني ابن المديني ويحيى بن معين وابو خيثمه زهير بن حرب وشيوخ من اهل العلم تذاكروا حديث عمرو بن شعيب فاسمتوه وذكروا انه حجه هذا القول ايضا منقول عن الامام البخاري قال مقدر بن احمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني في ما نقله البخاري عنهم مما يقتضي تضعيف روايته يعني روايه عمرو عن ابيه عن جدي وهذا تعليق من الامام العراقي رحمه الله كانه يقول اختلف النقل عن هؤلاء اما ويمكن الجمع بين ذلك ان من ضعف الروايه انما ضعفها بشبب بعض الرواة عن عمرو وصححها انما صححها بسبب شجبه شكه الرواة او توثيق الرواة عن عمرو فالحكم ليس على اطلاقي وانما الحكم بحشد الرواة الذين رووا عن عمرو بن شعيب قام وقال احمد بن سعيد الدارمي يستدج اصحابنا يعني اصحاب الحديث بحديثه يعني بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وقال ابن الصلاح يستدج اكثر اهل العلم بحديثه اي بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده حملا لمطلق الجد على الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما دون ابنه اي ولا اسمل في قوله عن جده على انه جد عمرو ولكن على انه جد شعيب دون ابنه محمد والد شعيب لما ظهر لهم من اطلاقه ذلك يعني انهم اذا اطلقوا وقالوا عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ارادوا بالجد شعيبا ارادوا بالجد عبد الله بن عمرو وليس محمد بن عبد الله هذا هو الراي الاول والذين ذهبوا الى هذا الراي استحتجوا بان شعيبا سمع عن جده وان الضمير في قوله عن عمرو بن شعيب عن ابيه يعود الى اقرب مذكور وهو الاب يعني شعيب وقوله عن جده يعني عن جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص وله اشناب متصل على القول التالي يعني من قول اهل العلم هو رد في روايه عمرو بن شعيب ترك الاهتياج بها وهو قول ابي داود يعني صاحب السنن فيما رواه عنه ابو عود الاجري في مشائله فان ابا عبيد الاجري له مسائل سال فيها ابا داود ومشائل ابي عبيد الاجري عن ابي داود او مشائل ابي داود بروايه ابي عبيد الاجري مقنعه يعني كتاب منقول تفضى فيه ابو عبيد الاجري وهو من تلاميذ ابي داود السجي الثاني يساله عن قضايا متعلقه بالحديث ومما فعله ما رايه في صعيبه عبد الله بروايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فقال انها رواه لا تصلح للاحتجاج لان فيها انقطاع حيث ان محمد ابن عبد الله ابن عبد العاص ليس صحابيا وقد نور واود الى روايته تكون مرسله او ان شعبهم لم يلقى ولم يصل من عبد الله بن عمرو بن العاص وعند ابن تكون الروايه منقطعه هذا هو التعليل الذي علل به ابو داوود السجستاني قال كما رواه ابو عبيد الاجر عنه قال قيل له عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده حجه حجه عندك قال لا ولا نسم حجه هذا قول ابي داود قال وروى عباس الدوري عن وهر بن معين وعباس الدوري هذا احد تلاميذ يحيى بن معين واحد رواه في كتابه التاريخ فإن ليحيى بن معين كتاب يشور باسم التاريخ وبعضهم يسميه بالتاريخ والعلل والكتاب مطبوع شاع فيه الدوري يحيى انتير من الرواة واجاب يحيى ورما جاء فيه قال رواه عباس الدوري أن يع يبني مائل قال روايته عن أبيه عن جده كتاب يعني صعيفة وأهل العلم منهم من لا يرد احتجاج بالحديث إذا كان لبنيا على الكتاب. لانه يعد بمثابه الاجابه والاجابه منقطعه الامداد لكن كما سبق مر بنا الكلام على طرق التحمل ان كتابه الشيخ مثل ميبي هي فيها مزيد عنايه وفيها مزيد اهتمام، وعما تُعد مُطفلة الشنط هذه لو كانت الكتابة مُجربة، أما إذا اقترب مع الكتابة الشماع، فإن إلين يكون هذا من أعلى درجات الإبتسام، أو اقترب مع الكتابة المناولة، فإن المناولة طريق من طرق التحمل. واجتماع طريقين مناوله وكتاب تعد يعني طريقه من طرق التحمل والاتصال وواحد ابن معين يقول ان صايبه عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي هذا الشنب قام على الكتاب لكن هو عند المحققين انه قد وافق وقارن كتابته اتصال عود الى شعيب الشمعه الصعيبه من جده عبد الله وان شعيبا هند بها وابنه عمرا فوتوا الشلل مقتضى قال ورواه أبّاس الدّوري عن يحيى بن معين قال روايته عن أبيه عن جده كتاب يقول الحافظ العراقي فمنها هنا جاء ضعفه يعني ضعيف هذا الشلل وقال ابن عدي يعني صاحب كتاب الكامل في الضعفاء ان روايته يعني عمرا عن ابيه يعني شعيبا عن جده يعني عبد الله بن عمرو كتاب وقال ابن عدي ان روايته عن ابيه عن جده مرسله لانه اعاد الضمير في قوله عن جده الى محمد ومحمد من التابعين وليس من الصحابه لكن اهل العلم يردون على ابن عدي هذا القول قالوا لان شعيبا مات ابوه وهو صغير دون سن التمييز فلا تصح روايته عن ابي وانما كفل له جده عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما حدث بكتابه شعيبا وقد اثبت اهل العلم ان شعيبا شوعا من جدي وان شعيبا ارسله جده عبد الله بن عمرو بن عاص إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منهم بعض الحديث وأنه لما توفى جده كان لمن قد تحمل الرواية فروايته مطشة ودعوة أنها مرسلة دعوة قائمة على يعاده الضمير على محمد لا على عبد الله قال رواه ابن ابي هي عن جده مرشله لان جده محمد لا صحبه له وقال ابن حبان في كتاب ابن عذار وكتاب ابن حبان مشهور باسم المجروحين من المحدثين قال في الكتاب وهو ما يقوله بهذا الريش في طراوة مجلدات قال بعد ذكره لعمرو انه يعني عمرو بن شعيب ثقة اا روع على الثقات ور ابي وهذا روع على ابيه عن جده قال فإن شعيب الذي يلقى عبد الله فيكون من قبعة وهذا التعليل الذي ذكره ابن حبان لم يقبله أهل العلم وردوه وإن أراد جده الأبناء محمدًا فهو لا صحبة له فيكون مرشلا هذا ما علل به ابن حبان روايه عمرو بن شعيب العلبه عن, عن جده يعلق الحافظ العراقي على هذا قائلا قلت قد صح سماع شعيب بن عبد الله بن عمرو كما شرحه البخاري في تاريخ الامام البخاري رحمه الله في ترجمته لعمرو وفي ترجمته لشعيب دون ينفيها ان شعيبا شلع عن ابي من جده عبد الله فزال الاشغال وندفعت التهمه قال احمد كما صرح به البخاري في التاريخ او شرح به احمد وكما رواه الدارقطني والبيهقي في السنن دي اسماعيل الصعيد يعاني ذباطي شهيد شعيد من جده عبد الله فهذا القول الثالث الذي رده فيه روايه عمرو بن شهيد عن ابيه عن جدي راينا ان الحافظ العراقي بين خطاها وابقى الحكم للقول الاول قال والقول الثالث اختلف بين ان يفصح بجده أنه عبد الله أو لا يعني أو يفهمه، فإذا أفهمه يحمل على أنه محمد، وأبغى يصرع بأنه عبد الله قبلا، وإن لم يفسح لم يقبل. التبرئة ضعف أن يفسح بجده أنه عبد الله أو لا يعني أو لا يفسح. وهو قول البارقثني أو قال لعمر بن شعيب ثلاثة أشبال الأدنى لهم محمد والأوسط عبد الله والأعلى عمرو قال وق الشريعة يعني شعيبا من محمد ومحمد لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسمع يعني شعيبا عن جده عبد الله فإذا بينه وكشفه فهو صهير إلى عزل ولم يترك ولم يترك حديثه ولم يترك حديثه أحدا من وعمه قال ولم يسمع من جده عمرا اي الا شعيبا لم يسمع من جده الاعلى عمرو اللي هو عمرو بن العاص صيب قال عن جده عبد الله بن عمرو ما هو صيحا حينئذ وكذلك اذا قال عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورحو ذلك مما يدل على ان مراده عبد الله لا محمد يعني قبله وفي السنه عده احاديث كذلك وهذا الذي ينبغي ان يحمل عليه لان شعوبا لم يعرف بالتدنيس حتى يقول مثلا عن ابيه عن جده ويريد به جده الاعلى لانه سمع من محمد وقد مر بنا ان محمدا توفي وشعوب صغير لم يسمع منه وهي قرينه تدل على ان المراد بالجد الا ما هو عبد الله بن عمرو ابن العام هذا القول الثالث قالوا القول الرابع التفريق بين ان يستوعب ذكر عبائه بالرواوه او يقتصر عليها به عن جدي فيشرح به كلهم فهو حجه والا فلا قال بنوح بحجه وهو راوي ابي حاتم ابن حبان البستي يعني صاحب كتاب المجروحين من المحدثين وكتاب الثقات وقد مر ذكره فيما مضى قال لا صرح وقال عن ابي فلان عن جدي فلان قبلنا وان ابهم لم نقبل فشرع بهم كلهم فهو قدة والا فنى قال وهو راوي ابي حاتم البستي ابن خدان البستي وروى في صهيقه له حديثا واحدا هذا عن ابرم بشعيد عن ابيه عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن ابيه يعني عبد الله بن عمرو مرفوعا يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله احجكم باحدكم الي واقربكم مني مجلس يوم القيامه الحديث فهذا الحديث رواه ابن حبان في كتابه الصحيح وصرح فيه لكن المستان الوارد هنا انه صرح ان شعيبا سمع من ابي قال عن عمرو ابن شعيب عن ابيه يعني شعيب عن ابيه محمد بن عبد الله ابن عمرو عن ابيه يعني عن عبد الله مرفوع والمشهور عند اهل العلم ان محمد ان شعيبا لم يسمع للمقدم الحديث قال قال الحافظ ابو سعيد العلاقي في كتابه الوشي المعلم قال بما قراته عليه والقائل هنا هو الحافظ العراقي انه قرع على الحافظ العراق العلائي هذا الكتاب الوش المعلم فيما قراته عليه في بيت المقدس ما وقع فيه التصريح بروايه محمد عن ابيه الشنادي فهو شاذ نادر يعني الروايه التي يقول فيها شاعر عن ابيه محمد ومحمد يقول فيها ان عبد الله يقول يا شاده النادره يعني مخالفه للروايه المشهوره لان محمد ما كان يعني ما كان رعى على ابيه لانه مات وهو شاب ولم يروي عن أبيه وإنما الذي روى عن عبد الله بن عمرو إنما هو شعيب قال فهو شاذ بن نادر قال وذكر بعضهم أن محمدًا مات في حياته وأن أباه كفل شعيبا ورباه ثم قال شيخنا يعني العلائي ولم يذكر احد من المتقدمين محمدا في كتابه يعني روع عنه ولا ترجم له يعني احد من علماء الحديث ما ترجموا لمحمد بن عبد الله بن عبد بن العاص لانه ليست له روايه قال لقد ترجمت قلت والقائل هنا يعني الحافظ العراقي يشهدك على شيخه يا القائل هنا الحافظ العراقي يشهدك على شيخه الحافظ العلائي يقول قلت قد ترجم له ابن يونس في تاريخ مصر وترجم له ابن حبان في كتاب الثقات يشهدك العراقي قال العلائي يقول لها اما كونه لم يذكر في الكتب فهذا كانه اقره واما قوله ترجم له او لم يترجم له احد فلم يقر يبين ان ابن يونس الذي ترجم لعلماء مصر ذكر محمدا هذا في كتابه وكذلك الامام ابن حبان في كتابه المسمى بالثقات وهذا الكتاب مقبوع في تسعات مجلدات لك رهيه محمد بن عبد الله بن عبد الظلام قال ابن يونس روى عن ابي روى عنه حكيم بن الحارث بن فهم في اخبار سعيد بن عاصير وابنه ثري ابن محمد يعني روى عنه ايضا يقول والقول الاول اصح من الاقوال الاربعه ارجح الاقوال هو القول الاول والضمير في قولي حمل الله يعود الى جده المذكور في اخر البيت قبله اللي هو عبد الله بن عبد بن عاصم قام وسلسل الآباس وسلسل الآباء الصميم سعد عن تشاتل قلت وقوفا ذا ورج وسلسل الآباء الصميم سعد عن تشاتل قلت وفوق ذا ورج قلت وفوق ذا ورج هنا يشير الحافل العراقي تتم على الموضوع. يقول إن المتتبع لكتب الرواية يعذون رواة الأب عن الأب من المزايا، والذي مر بنا في روايتي الأبناء عن الآباء ثلاثة: باز بن حكيم عن أبيه عن جدي، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جدي. لكن يقول ان عبد الوهاب الثميني وهو من المتاخرين روى حديثا سلسله بتسعه من الاباء كل واحد يروي عن ابيه تسعه كل ابن يروي عن ابيه واكثر هذا يعني غاوه في وواه والابناء والاباء لكن الحافظ العراقي يجيب ويقول لا ورد في بعض الاسانيد ما هو اكثر من ذلك حيث يصل الى نحو 12 واويا كل واحد يروي عن ابي إلا انه كما سيبر بنا من خلال اشعرا بهذه الاسماء تبين ان هذه الاساليب التي جاءت مسلسله بروايه الابناء عن الاباء انما هي من المتاخر من المتاخرات وان بعض الروايات بكل في ما فيه وقذف في بعض رجال السندي قذف شديد مما يدل على عدم وجوب هذا النوع يعني انما هو من باب الذكر الموجود لكنه لا يترتب عليه تمييز في الروايه قال اوصل الصنيمي مذهب ان تشاطين قلت وفوق ذا ورد يقول الحافظ الاراقي شارحا قال رواه عبد الوهاب الصنيمي عن آبائه حتى عد تسعة آباء، وذلك فيما رويناه في تاريخ الخطيب، وما المراد بتاريخ الخطيب؟ يعني تاريخ مدينة السلام بغداد، الذي ألفه الخطيب البداعي، ويقول الخطيب قال حدنا عبد الوهاب. ابن عبد العزيز ابن عبد الله التميمي من نفسي قال قال شنعة أبي يقول قال شنعة أبي يقول هذا الأبو الثاني قال شنعة أبي يقول قال شنعة أبي يقول قال سمعت, قال, سمعت قال سمعت ابي يقول قال سمعت ابي يقول قال سمعت ابي يقول قال سمعت ابي يقول قال سمعت ابي يقول قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وقشونا علي عن الحنان اللنان فقال الحنان الذي يقبل علما اعرض عنه والمنان الذي يبدع بالموال قبل السؤال يعني هذا خبر موقوف على علي رضي الله تعالى عنه مسلسل بروايه ابنائه او شيخهم بروايه أباؤه عبد الوهاب الخطيب عبد الوهاب عبد العزيز التميمي، وأن جده الأعلى اللي هو الطاشع يقول إنه شنيع علي بن أبي طالب ربي الله تعالى عنه يروي هذا الخبر، فهذا الحديث وإن كان مسلسلاً بهؤلاء التشعة. إلا أن الظاهر أن علي رضي الله عنه ليس من آباء السليني هذا أولاً والثاني إن هذا الخبر معقوف قال قال الخطيب دونا بالفرق يعني عبد الوهاب ودون علي رضي الله تعالى عنه في هذا الإشلاء فشعد آباء اخرهم وكونه ابن عبد الله وهو الذي ذكر ان له سمعاليا رضي الله عنه قال وقد تفر ابن الصلاح فيما ذكره وتتششل بالآباء على هذا العدد وهو تسعه قال وقد وردت تششل بأكثر من تسعه وردت تششل بأكثر من ذلك من هذا الوجه والغيري، فأما من هذا الوجه يعني رواة الأبناء والأباء، فأردت تشسل فيه باثني عشر عباً وحديث مرفوع من طريق رضي الله ابن عبد الوهاب التميمي المذكور، يعني أنه أضاف له، قال أخبرنا به جماعة منهم. شيخنا العلامه برهان الدين ابراهيم ابن العجين الرشيدي قال قال اخبرنا احمد ابن محمد ابن اسحاق الابرقوه قال قال اخبرنا ابي بكر عبد الله ابن محمد القلام في قراءه عليه واله حاضر بشيراق قال قال اخبرنا عبد العزيز ابن منصور ابن محمد آل عادل قال قال عبد الله رشق الله بن عبد الوهاب السمين قال قال سمعت أبي عبد أب الفرج عبد الوهاب يقول سمعت أبي عبد أب الحسن عبد العزيز يقول قال سمعت ابي ابا بكر الحارث يقول قال سمعت ابي اسدا يقول قال سمعت ابي اللويس يقول قال سمعت ابي سليمان يقول قال سمعت ابي الاشود يقول قال ثموت ابي فهوان ويقول قال ثموت ابي يزيد يقول قال ثموت ابي وكيله يقول قال ثموت ابي الهزيم يقول قال ثموت ابي عبد الله ويقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مجتمع قوم على ذكرهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة هذا الحديث المسلسل بشماعي الأبناء عن الآباء وقد جاء في هذا الشنط حيث بلغوا. اصله 10 راويه علق على ضابط الحافظ العلاء كما مر في كتابه الوشي المعلم قال الحافظ ابو سعيد بن العلاء في الوشي المعلم فيما قري علينا وانا اسمع قال هذا اسناد غريب جدا ورفق الله كان إمام الحنابلة في زمانه من أكتبار المشهورين متقدم في عدة علوم مات سنة ثمان وثمانين وأربعمائة جاني من الهجرة أرى أبوه أبو الفرج إمام مشهور أيضا ولكن جده عبد العزيز متكلم فيه كثيرا على امانته قال ابو زهره بوضع الحديث فعلاه يكون السند لا قيمه له ورفيقه ابائه مجهولون لا ذكر لهم بشيء من الكتب اصلاه قالوا قد تخبته في عبد العزيز ايضا بالتغيير فجاب في الثاني أبا أبا ل لئكينته وهو الهيجم مع أنه في الرواية الأولى التي كانت على عشر رواه لم يذكر فيها الهيجم وجعله من روايته عن أبيه عبد الله وجعل يعني عبد الله صحابيا قال فتحصل التسلسل في هذا بثني عشر أيضا وَقُومُ وَقَدْ وَجَدْتُ التَّشَلِّفَ فِي عُدْدَةِ أَحَادِيثِ بِأَرْبَعَةِ عَشَرَ أَبْنَ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبِيتِ يَعْنِي الْقَائِلُ هُنَا وَقَدْ وَجَدْتُ التَّشَلِّفَ فِي عُدْدَةِ أَحَادِيثِ بِأَرْبَعَةِ عَشَرَ أَبْنَ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبِيتِ من امرى راهه الحافظ ابو شادن الشمعاني في كتابه الزين وقال ابو شادن كتابه المشهور لان ابو شادن الشمعاني له كتاب مشهور وهو كتاب الانشاء وكون له وجد هذا الحديث في كتاب الزين قال اخبرنا ابو فزاع عمر بن أبو الحسن البصامي الإمام بقراءة و أبو بكر بن محمد بن علي بن ياسر الجياني من لفظه قال قال حدثنا الشيع أبو محمد الحشيل بن علي بن أبي طالب من لفظه بضلع أو ببنخ قال قال حبضني سيدي والدي أبو الحسن علي بن أبي طالب سنة ستة وثلاثين وستين وأربعمائة قال قال حبضني أبو طالب الحسن بن عبود الله سنة أربعة وثلاثين وأربعمائة قال قال حبضني والدي أبو علي أبو ذب الله بن محمد قال قال حبصني أبي محمد ابن أبو ذب الله قال قال حبصني أبي أبو ذب الله ابن علي